وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسال عبد الله بن عباس عن الانفال فقال عبد الله الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل لمسالته فقال ابن عباس ذلك ايضا ثم قال الرجل الانفال التي قال تبارك وتعالى في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه ثم قال ابن عباس أتدرون مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ياتي بحديث ابن عباس بأنه سأله رجل ما السلب أو عن النفل عن السلب ما هو قال إيش الفرس من النف والسلب من النفل والسلاح من النفل ابن عباس يبين أن الفرس من السلب أي من النفل الذي يستحقه القاتل وذلك لأن العلماء اختلفوا فيما هو السلب الذي يستحقه القاتل للقتيل ابن عباس حبر الأم يسأل ويفتي وعمر رضي الله تعالى عنه أقامه للناس مفتي الحج يقيم للناس الحج حتى قال إني لا أقوى على سكن مكة بلدة تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف الحسنات إني سأسكن الطائف قال ما في مال اسكن الطائف وانزل وقت الحج الحجاج فانتدبه عمر ليش ليقيم للناس الحج ولا أسئلة في الحج عن الطواف والسعي فقط ولا عن كل ما يعن لهم من حلال وحرام يبى ترشيح ابن عباس لفتوى الناس في الحج يبى دليل على إيش سعة إيش حبر الأمة يكفي اللهم فقهه في الدين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يتساءل معه حتى يحرجه إذن كانت أسئلته للإحراج فهم ابن عباس ذلك وأراد زجره وأراد الزجر عن مثل هذا الطريق والمسلك في الأسئلة لا يتعنت إنسان مع مفت ليسحرجه في أسئلته لتكن الأسئلة استفسار وتفقه لا تحد وإحراج ولذا ضرب ابن عباس لهذا الشخص مثلا بصورة سابقة أترون مثل هذا؟ اي الذي يتعمق ويتحرى الاسئله للاحراج مثله كمثل صبيغ الذي ضربه عمر من هو صبيغ وما شأنه سكت عنه ابن عباس كانه يعلم بان جميع السامعين يعلمون قصه من صبيغ واحنا عارفينها ولا ما احنا عارفينها ها عارفينها جماعه يقول علماء الحديث صبير جاء رجل من العراق تقول بعض الروايات جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عن حال الناس وهذه حالة عمر يستقصي أحوال الأمصار كيف أحوالهم فيخبرونه فإن كان خيرا حمد الله وثبت على ذلك وإن سمع بشيء عالجه حالا كما جاء وسمع عن بعض ما لاش نسمع قال أدرك الناس هناك يا عمر لقد تفشت شهادة الزور فكتب عمر إلى عامله هناك لا تقبل شهادة مجهول إلا بتزكية عدلين ونشأت تزكية الشهود من ذلك التاريخ عن طريق عمر رضي الله تعالى عنه فجاء أيضا لما سمع عن ويس القراني من الرسول صلى الله عليه وسلم ان استطعت أن تظفر به أن يدعو لك فافعل فكان عمر يتتبع وفود اليمن يسألهم أفيكم ويس حتى قالوا نعم قال فجاء قال ادعوا لي قال لك وانت امير المؤمنين فأخبره بخبر رسول الله فدعا له قال استاذنك اني خارج إلى كذر قالت تيتيني غدا اكتب لك كتابا للعامل هناك توصابك قال لا دعني اكون في سواد المسلمين وكان يسأل عنه قصة بلاش منه ناتي الى عمر هنا سأل كيف حال القوم قال يا عمر لقد ظهر فيهم رجل يتتبع المتشابهات فيسأل عنها فقال عزمت عليك لتأتيني به إن قدم فكان الرجل يخرج إلى الثنية كل يوم ويسأل عن مفود ذلك البلد حتى إذا ضافر به أخذ بزمام ناقته وجاء به إلى عمر وفي بعض الروايات جاء صبيغ بنفسه إلى المدينة وأخذ يتتبع الشواذ والمشتبهات في كتاب الله يسأل عنها الناس وفي رواية أخرى جاء إلى عمر وقال أخبرني يا أمير المؤمنين ما هي الذاريات ذارو؟ أخبره ما هي الحاملات وقر؟ الجاريات يسر؟ أخبره وبعد أن أنهى من سؤاله قيده وجاء بالجريد وضربه حتى أدمى رأسك طب الإنسان بيسأل تضرب ليش؟ لأنه يتتبع المتشاهد الذاريات ذارو، والحاملات وقر، الجاريات يسر، وش ناحية العملية فيها؟ ثم حبسه ولما طاب تعافى رأسه أعاده مرة قال إن كنت عايز تقتن قتن وريح وإن كنت عايز تشفر اللي في دماغي والله لقد شفيت وكنا أيها الاخوه هذا السائل يسأل هل يتفقه في دينه أو يسأل ليتعنت ويتتبع المتشابهات وتتبع المتشابهات يفرق بين الأمة جاء في بعض أخبارك الذي اخبر عمر يقول والله لو جاءنا ونحن مئة ما قام عنا حتى فرق بيننا وفي بعض الروايات جاء الى معاوية وجاء في العسكر ويدخل ويثير الفتنة في العسكر يبقى مثل هذه التساؤلات هل هي فقهيه عملية يقر عليها او ان من تتبع مثل هذه الشواد وتتبع هذه الشبه؟ أنه يفعل به كما فعل بصبيق ولو فعل ذلك والله لنامت الفتن وأول ما تفرقت كلمة المسلمين إنما من هذه الترهات والشبه لأنه حينما تفلسفوا ودخلوا علم الكلام قالوا كلام الله مخلوق ودخلت الفتنة على المسلمين الله خالق كل شيء وأجاب أهل السنة والجماعة خالق كل شيء قابل للخلقه كما قال في بلقيس وأوتيت من كل شيء وهل اوتيت كل شيء؟ اوتيت من كل شيء يمكن أن تؤتيه ما كان ملك سليمان كله هل أخلت من سليمان شيء؟ إذن كما يقول علماء الأسوء التخصيص بالعقل وبالواقع وبالعادة ولكنهم فتن الناس وجاءوا بالمحن وامتحن فيها علماء المسلمين ونشأت الفرق في الفعل والجبر والاختيار وفي عمل العباد اشياء وفرقت المسلمين وطوائف كما قال صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم الاثنتين وسبعين فرقة وستفترقون ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي قال ما أنا عليه وصحابي اليوم إذا يا اخوان الشافعي رحمه الله جاءه شخص يسأله في الكلام قال سلف في ما فيه العمل وسأله الشافعي عن مسألة في الوضوء فأجاب فخطاه قال أنت تخطئ في الوضوء وتذهب تتكلم في كلام الله ومالك كان يقول الجدل السؤال يكون فيما فيه العمل أي في الوضوء في الصلاة في الزكاة في الحج الأمور التي يعني يكون فيها عمل المسلم والتي يسأل فيها عن بين يدي الله سبحانه فهؤلاء يا إخوان الذين تتبعون الشبهات والذين يتتبعون المجملات والذين يورثون الفتن يقول ابن عبد البر هؤلاء يحرم العلم لأنهم يتفردون بهذه الأشياء الخلافية الشواذ والله سبحانه وتعالى وصف أقوام بأن هناك المسلمون واولو العلم يتبع منه آيات محكمات ايش هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم إيه؟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 ابتغاء تأويلها او ابتغاء فتنه في الناس فيها يتسلق عليهم تلك الآية وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول احرج على كل مسلم احرج على كل مسلم ان يتحدث بحديث العمل ليس عليه يا سبحان الله عمر ينهى عن اثاره الاحاديث التي ليس عليها عمل ويترك الناس على ما وصلهم من سنة رسول الله اذا العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تتبع بنيات الطريق وشواذ المسائل هو سلف الأمة وهو الذي ينبغي على العاقل أن يسلكه وبالله تعالى التوفيق.